ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميذان بالقفط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوك ك وَصَّكُم بِهِي لَ عََّكُم تَذَكَّرون وَأَنهفراطِي مَُّقِيمًا فَتَّبِعون فَتَّبِعُوم وَلَا تَتَّبِع السُّبُ لَ فَتَفَر وَقَ بِكُمْ عَن سَبِيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مَعْمَنًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بنقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون اَنْتَ تَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِمَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ الكتاب لكم ما أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى فَمَنْ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجذي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون